سبحانك الأعز الأكرم هذا بيان لأحكام الصيام بين يدي رمضان فلا شك أن من فروض الأعيان على كل عبد مسلم أن يلم بأحكام الصيام التي سوف يتلبس بها في رمضان فيبقى ملم بهذه المسائل حكمها وأنها على التعيين فنعطي في إجاز أهم الأحكام الخاصة بالصيام بداية الصيام لغة الإمساك وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وتلزم فيه النية يعني إذا أمسك الإنسان عن الطعام والشراب وعن الشهوة الجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولكن لم يكن ناويا للصيام فلا يعد هذا صياما عشان كده لازم في التعريف نقول أنه يمسك بنية, بنية الصيام عن هذه المفترات حكم الصيام أجمعة الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض ونحن دايما بنقدم الإجماع لأنه من أقوى الأدلة والدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن السنة الحديث بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان من أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها قال حتى إذا كنت في ثواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل وقت الإفطار فهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد قال الحافظ الذهبي وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر فإنه شر من الزاني وإنه شر من مدمن الخمر بل يشكون في إسلامهم ويظنون بهم أنهم من الزنادق والمنحلين شوفوا كلام رهيب إزاي؟ أن من يفطر شيئا من رمضان بغير عذر فإنه على كبيرة أعظم من الزنا ومن شرب الخمر بل من إدمان الخمر وإنه على شافية الكفر والعياذ بالله تعالى فإنه على هلكة عظيمة كيف يثبت دخول الشهر يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شهر شعبان ثلاثين يوما ورؤية الهلال حال الصح هكذا يثبت باتفاق إذا رؤية الهلال حال الصحو يعني لم يكن هناك غيم في الجو فإنه إذا رؤية الهلال بذلك يثبت دخول شهر رمضان أو بإتمام شهر شعبان ثلاثين يوما بأنه لا يرى هلال رمضان قبل ذلك وبالتالي يثبت بذلك دخول شهر رمضان ولا يحتاج إلى تحري الهلال حينئذ يجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم يثبت أيضا بخبر الثقة فإذا ثبت عنده من خبر ثقة أنه قد رأى الهلال فيلزمه أن يصوم ببلاغ هذا الثقة أما العمل بالحسابات الفلكية في دخول الشهر فهو بدعة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة ومخالفته بدعة قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عميل بخبره ويكتفى في هلال رمضان بخبر الآحاد بخبر الواحد إذا رأاه واحد فقط فيه هذه الصفات بالغ عاقل موثوق بخبره وأمانته وبصره فإنه يكون بذلك ثبت هلال رمضان ويصوم الناس بخبره أما في هلال شوال فيأخذ فيه بعدلين بخبر اثنين أما في هلال رمضان فيكتفى فيه بخبر واحد فقط طيب على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس في شأن النساء ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة واحد انزال المني باحتلام أو غيره اثنين نبات شعر العانة الخشن حول القبل ثلاثة اتمام خمسة عشر سنة وتزيد الأنثة أمرا رابعة ألا وهو الحيض فيجب عليها الصيام لو حاضت حتى قبل سن العشر يبقى أول حاجة بالغ عاقل فلا يؤمر به مجنون ويؤمر الصبي بالصيام لثبع إن أطاقه ذكر بعض أهل العلم أنه كان من صنيع السلف أنهم كانوا يضربون على تركه لعشر عشر كالصلاة ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وأجر الصيام للصبي ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت في صيام عشرة لما فرد كنا نصوي مصبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار بعض الناس يتساءل في أمر أبنائه وبناته بالصيام بل ربما صم الولد متحمسا وهو يطيق فأمره أبوه أو أمه بالافطار شفقة عليه بزعمهما ومعلم أن الشفقة الحقيقية بتعاهده بالصيام. يعني بعض الناس يقولوا ولد صغير ونوعم كذا. العلماء قالوا يضرب على تركه لعشر إذا بلغ عشر سنوات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وينبغي ينبغي الاعتناء بصيام البنت في أول بلوغها. فربما تصوم إذا جاءها الدم خجلا ثم لا تقضي يعني تبقاش عايزة تقول وانها حاضت فتقع في هذه المخالفة خجلا إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لازمهم الامساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت المجنون والمسروع مرفوع عنه القلم فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل طيب ناخد بقى أهل الأعضاش أول حاجة العذر الأول عذر السفر يشترط للفطر في السفر شروط واحد أن يكون سفرا مسافة أو عرفة على الخلاف المعروف بين للعلم العلم في ذلك هل السفر؟ هنحدده بأنه يبقى حوالي 85 كيلو أو أنه نحدده بالعرف ما عرف أنه سفرا يكون صفرا كما هو رأي شيخ الإسلام وهو الرأي الأوجه في هذه المسألة ده الشرط الأول أن يكون سفرا مسافة أو عرفة اثنين أن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وقد منع الجمهور من الإفطار قبل مغادرة البلد نحن نجلس بنول عليها الكارتة لما يجي يتعداها يبقى كده خرج عن حدود البنيان لبلده وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد يعني كل ده لا يسمى بذلك مسافرة بل هو مقيم فلا يعتبر بذلك مسافرة قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليسم فهو بالتالي عليه الصيام وليست له رخصة السفر إذا لم يخرج عن بنيان بلدته ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد وإذا كان المطار خارج بلدته المفروض أن المطارات بتبقى خارج حدود البلد ده الأصل إنه يبقى خارج حدود البلد لو وصل للمطار يبقى كده فارق البنيان يبقى ياخد برخص السفر إذا كان المطار هكذا هو المتعرف عليه أنه يخرج البلدة يفطر فيه أما إذا كان المطار ملاسقا للبلد أو في البلد فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد فإذا قلع به الطائرة وفارق البنيان يبقى له رخصة السفر حالئذ أما إذا كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة الشرط التالت ألا يكون سفره سفر معصية هذا عند جمهور العلماء الشرط الرابع ألا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر قرجى لحتى يتحايل على الفطر يقول لك أخذ به رخص السفر طيب هذه الشروط التي يفطر بها إذا كان مسافرا يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا سواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر نص على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاة طيب إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس هل يلزمه الإمساك؟ لا يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يوم كامل فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها طيب إذا أقلعت به الطائرة ده بيحصل كثير لما الناس بالذات في العمرة ولا حاجة وييجي مثلا معادهم قبل المغرب شوية اقلعت الطائرة قبل غروب الشمس واراد اتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يفطر الا اذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجو تمام كده ان هو مش هياخد باعي يقول انا كنت في السعودية ومنتقل الى القاهرة مثلا فيبطل يتحرى غروب الشمس في المكان الذي هو فيه طيب من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند الجمهور عند جمهور العلماء خلافا لبعض أهل العلم كقول شيخنا الشيخ بن عثيمين في أن الذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فإن الشيخ كان يرى أنه لا يعد بذلك مقيما فكان يرى أنه يأخذ برخص الصفر لكن الجمهور ومنهم الايمة الأربعة انه في حكم المقيم يلزمه الصوم والاتمام يبقى لو انا نويت من الاول خالص انا هروح في رمضان هعود ست ايام في اسكندرية فلو انا ناوي ان انا عود ست ايام خمس ايام في اسكندرية يبقى هكذا لا يجوز لي القصر على قول الجمهور ولا آخذ برخص الصفر لأني آخذ حكم المقيم عند جمهور العلماء والقول بمثل ذلك احوط القول أحوط والأخذ به أحوط لسيما في شأن الإفطاش إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين هذه فتوى الشيخ المباس إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك له أن يفطر إلا إذا كان قد نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام من ابتدى الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر لأن الله جعل مطلق السفر سبب من الرخصة. يعني أنا أبتدأت النهار دخل عليا أو يمكن مثلا سافرت بعد الظهر فارقت البنيان كده صرت مسافر هل لي أن أفتر؟ لي أن أفطر ليست العبرة بأنه من أين ابتدى. العبرة أنه كان مسافرا ولو في جزء من نهار رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام آخر يجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين واحد شغلته كده شغلته ان هو بينقل حاجة من هنا ل هنا زي عمال الشحن أصحاب سيارات الأجرة الطيارين الموظفين اللي قائمين على مثل هذه الأمور لو كان سفرهم يومية هل لهم أن يفطروا؟ نعم لهم أن يفطروا عليهم القضاء الملاح الذي له مكان في البر يسكنه نفس الشأن أما من كان معه في السفينة خذوا بقى في ناس عايشين في خوت لو كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه وهو لا يزال مسافرة فهذا لا يقصر ولا يفطر. طيب البدو الرحال البدو الذين كانوا في حال ضعنهم يقيمون في المشتة في مكان وفي الصيف في مكان دول حكمهم ايه اذا كانوا في حال ضعنهم من المشتة الى المصيف ومن المصيف الى المشتة جاز لهم الفطر والقصر يعني هو ليه مكانين دي بقى تستنفعني فين اللي هو بيصيف في حتة عنده مكان في اسكندرية هو التلات شر بيطوع الصيف قاعدهم في شقته في اسكندرية وبيجي في الشتاء بيقعد في بلده مثلا باعد في اسكندرية والتانية وفي في القاهرة لما يبقى هنا ويقعد اقل من الاربع تيام حتى بس هو هنا حمقيم هل يقعد مسافرا ولا ياخد حكم المقيم ياخد حكم المقيم لو كانت له دار اقامة لو كانت بيتخذها مقاما لكن لو كان بيروحها كده على فترات عنده شقة بس هو بيرحها على فترات ما ياخدش حكم المقيم له ان يفتر فيه يوم السفر نعم لو هو في مكان المصيف بتاعه يبقى هكذا في مكان المشتة كذا في مثافة السفر يفطر يبقى البدو الرحل إذا كانوا في حال ضعنهم من المشت إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتة جاز لهم الفطر والقصر أما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم فلا يفطروا ولا يقصروا هكذا نص عليه شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى إذا قدم المسافر في أثناء النهار فإنه يجب عليه الامساك حتى يخرج من النزاع المشهور بين العلماء في ذلك فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك هو كان مفتر وقدم فلما يقدم ما يظهرش أنه مفتر حتى لا يسأ به الظن واحترام لحرمة هذا الشهر هذه أحكام أول أصحاب الأعذار ألا وهم المسافرون القسم الثاني المرضى صيام المريض كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز له أن يفطر به والأصل في ذلك قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى لكن الشيء الخفيف كالسعال واحد بكح أو الصداع هل مثل ذلك يعد مرضا يفطر به لا يجوز الفتر بسببه خلافا لأهل الظاهر أهل الظاهر عندهم كل شيء لو واحد شكه يبقى كده مريض وطبعا لا لا يعد الشيء الخفيف هكذا اذا ثبت بالطب او علم الشخص من عادته وتجربته او غلب على ظنه ان الصيام يجلب له المرض او يزيده او يؤخر الشفاء فانه يجوز له ان يفطر بل يكره له الصيام يبقى انا لو صمت هتعب اكترش والطبيب قال لي كده زي ما بيحصل بقى في حال الحامل والمرضع وهي بتقولك لا ما اضرش طبيبة تقول ان هي لو صامت هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لها مشكلة على الجنين او مشكلة على صحتها وحيضعفها اكثر عملته امه وهنا فالحمل وهن وضعف فاذا كان الصيام سيضعفها اكثر يكره لها الصيام احكام مغيبة لان احنا عندنا بعض الامور لا ننضبط بها فقهيا صعب علينا يعني تقول لك لا اصوم من تحت اي زرش من الظروف اصوم والصيام لها مكروه أو أنه يؤخر الشفاء، يعني لو صام هيبقى مشكلة برضو عليه. طيب، إن كان الصوم يسبب له الإغماء، أفطر وقضى. وصل على ذلك شيخ الإسلام. وإذا أغمي عليه أثناء النهار، ثم أفاق قبل المغرب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما. خطبلكم يبقى إيه؟ لو فرأى عليه الإغماء أثناء الصيام. هو اغمي عليه مثلا في ساعة من النهار، فهل يعد صيامه صحيحة صيامه صحيح مدام اصبح صائمة طيب اذا اغمي عليه من الفجر الى المغرب قلناها دي فالجمهور على عدم صحة صومه اما قضاء المغمة عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الاغمى وافتى بعض اهل العلم بان من اغمي عليه او وضع له منوما أو مقدرا لمصلحته فغاب عن الوعي فإن كان ثلاثة أيام فأقل يقضي قياسا على النائم وإن كان أكثر لا يقضي قياسا على المجنون هذه فتوى الشيخ ابن بس يعني واحد في الغيبوبة ثلاثة أيام الشيخ بيقول يبقى كده يقاص على النائم وهذا أقصى ما ذكر يعني هو خدها على جبها منين ثلاثة أيام فأقل ده إنه أقصى ما ذكر الواحد ثلاثة أيام. الدليل هنا إيه؟ العرف يعني أقصر ما ذكر. فإن كان أقصر من ثلاثة أيام يبدأ يقص على المجنون. وله أن ينازع في حكاية الثلاث أيام يعني. الواحد ممكن يقول لا هو أقصر حاجة ممكن ينامها يوم مثلا فبالتالي يبقى الحكم لا يقص على النائم ويقص على المجنون. لكن فتوى الشيخ على أنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل يقص على النائم. وبالتالي يكون عليه القضاء، وإن كان أكثر لا يقضي. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد، فقف على نفسه الهلاك أو ذهب بعض الحواس بغلبة الظن للوهم أفتر وقضى لأن حفظ النفس واجب. ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض. طيب أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر، وعليهم نية الصيام بالليل. لكن كنا بشتغلش ونات إيله فممكن أختار لا يجوز فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار فإنهم يفطرون بما يدفع المشقة ثم يمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك وعلى العامل في المهن الشاقة أفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا استطيع تحمل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل أو يأخذ أجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتب فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه فتوى اللجنة الدائمة طيب ليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معطيته الخالق وبالتالي طبعا لا رخصة للعيب الكرة يقول لك في مهمة قومية مهمة قومية دولة بيدفع عن سمعة البلد طيب المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يبزئه الإطعام نحن المرضى إلى نوعين. مريض يرجى برؤه يعني يرجى شفاءه المريض الذي يرجى شفاء واحد عنده اي اصابة مش مزمنة ما عندوش مرض مزمن بالتالي هذا يقضي حال الشفاء ولا يبزئه ان يطعم عن كل يوم مسكينة لانه فيه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر المريض المرض المزمن لا يرجى برؤه مثل الكبير العاجز المريض بالشيخوخة او الذي عنده امراض مزمنة يعني يصعب معها الصيام بشهادة الاطباء الثقات فهذا يطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع من قوت البلد يعادل كيلو نص رز يعني بالتالي احنا بنقول دايما واجبة من خمسة لعشرة جنيه مثلا لو جاب حاجة زي كده لا بأس هذا اطعامه اليوم يجوز ان يجمع الفدية في يوم فيطعم المساكين في آخر الشهر ليه قالوا آخر الشهر ومعنوش من أول الشهر افرد مات في النص يعني هو للوقت لا يلزمه هذا يلزمه عن اليوم الذي أفطره فأنا أفطرت النهاردة يبقى أطعم النهاردة فهو ممكن يجمعهم كلهم يأخرهم لآخر الشهر طب يعملهم في أول الشهر لا تلزمه لم يجب عليه الحكم الآن مفهوم طيب يجوز أن يطعم مسكينا كل يوم ويجب إخراجها طعاما لنص الآية ولا يجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقودا هذه فتوى اللجنة الدائمة فيجي يقول له أطلع جنيه يعني تقول له لا لازم تجيب له أجوة لازم تجيب له إطعام لأن ربنا سبحانه وتعالى نص على أن يكون إطعاما وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين ولو أراد الله عز وجل أن يكون غير هذا لنص عليه نصا فالنص يفيد الحصر يمكن ان يوكل ثقة او جهة خيرية موثوق فيها لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه طيب المريض الذي افتر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم ان مرضه مزمن هل يجب عليه حال اذ الاطعام ام ماذا انا كنت احاسب ان المرض اللي عندي مرض غير مزمن فافترت وهو ضمنت أن علي القضاء ثم تبين لي أن المرض الذي ابتلت به هو مرض مزمن لا يرجى برؤه فانتقلت من المريض غير المزمن إلى المريض المزمن الواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين ماشي يبقى ساعتها خلاص انتقل من هذا لهذا هو كان يظن شيئا فكان نوى القضاء بس هو حالته غير هذا وحالته أنه لا يرجى برؤه يبقى عليه الإطعام المرض المزمن مش معناه إن هو يكون مزمنا طيلة عمره لا يرجى برؤه من العام إلى العام من كان ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء ومن كان مرضه يعتبر مزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدم الطب وجد له علاج فاستعمله وشفى. لا يلزمه شيء عما مضى يعني عكس الحالة وهو كان أطعم يرجع للقضاء لا خلاص يبقى سقط عنه ذلك طب واللي مات كان ينتظر الشفاء ومات من مرضه ليس عليه ولا على أوليائه شيء في ذلك يعني حد يقضي عليه لا خلاص هو كان حيقضي كان عليه القضاء ومات ليس عليه من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي حتى مات أخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه أذي فتوى اللجنة الدائمة طيب صيام الكبير والعاجز والهرم العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقصان إلى أن يموت لا يلزم هذا الرجل العجوز أو هذا الشيخ الفاني لا يلزمه الصوم وله أن يفطر دام الصيام يجهده ويشق عليه كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه قياسا على المجنون ولا على أهله شيء لأنه سقط عنه التكليف فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا يجب عليه الصوم حال التمييز ولا يجب عليه حال الهذيان من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض لا يبطع المستشفيات. لبس أن يفطر ظاهر من كان سبب فطره خفيا كالحائض فالأولى أن تفطر أيضا خفية خشية التهمة مفهوم؟ طيب دي كانت أحكام أهل العظام خدنا فيها المسافر والمريض طيب النية في الصيام مبحث النية في الصيام تشترط النية في صوم الفرض وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارات لحديث لا صيامة لمن لم يبيت الصيام من الليل هذا الحديث رواه أبو داود ورجح عدد من الأئمة وقفه كالبخاري والنسائي والترمذي. انظروا تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر هذا الحديث عمدى عند الفقهاء يستدلون به على اشتراط تبييت الصيام من الليل يجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة والنية عزم القلب على الفعل التلفظ بالنية بضع وكل من علم أن غدا من رمضان يريد صومه فقد نوى طول ما أنا عارف أنه بكرة رمضان خلاص يبقى كده تحدث ذاته نية تفحر نية وهو يتكلم يقول لك بكرة بقى لما نبقى نعمل مش عارف إيه عارف يتكلم هو حنوزع بكرة الحاجات قبل الفطار يتكلم عنه أنه بكرة رمضان طالما يعلم أن غدا رمضان فهذه بحد ذاتها نية فالأمر يسير لا إشكال فيه من نوى الإفطار أثناء النهار لكن لم يفطر هل الراجح أن صيامه فسد أنا أقول بقى خلاص واحد مثلا غضب غضب شديد فصنع بعض المخالفات فقال لك اليوم ده كده شكله طير لا أنا هفتر بقى خلاص شوية وبعد كده مثلا هدي وبدأ إيه يتمم صيامه ما أفترش ولا حاجة الراجح عن نصيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر بمجرد قطع النية لكن الأحوط له أن يقضي الأحوط أن يقضي إذا صنع مثل ذلك على أنه ما أفطرش. فيها محل خلاف، فعشان يبقى سدا لذريعة هذا الفساد من وجه وفي نفس الوقت نعذره على شالخطر ما يعملش الكلام ده بعد كده في نهار رمضان تاني الردة تبطل النية بلا خلاف النفل المطلق لا تشترط له النية نفل المطلق من الصيام لحديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا فقال فإني إذن صائم أما النفل المعين كصوم عرفة وعشراء فالأحوط أن ينوي له من الليل من شرع في صوم واجب رمضان أو قضاء نذر أو كفارة فلا بد أن يتمه ولا يجوز أن يفتر فيه بغير عذر أما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة الصائمة ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم في قصة الحيث الذي أهدي إليه عند عائشة حيث صحيح مسلم لا تتصور وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك يعني مثلا. أنه أصبح قال حصوم وبعد ذلك أهدي إليه بشيء فأفطر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا بقول انضباط الفقهي ومعرفة الأحوال تغير أشياء كثيرة جدا في مفاهيم الناس نحن نتصور أنه لا يبقى كده يعني ارتكب منكر من القول وزور الأفضل للصائم المتطوع أن يتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعية في قطعه من لم يعلم بدخول شهر رمضان مسألة المسائل. بكرة رمضان ولا مش رمضان فمعرفش ان رمضان هل الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل مسألة المسائش اختلاف طيب العلماء اختلفوا في هذه المسألة الجمهور على على القول بعدم مراعاته اختلاف المطالع قول الأحناف قول المالكية قول الحنابلة على هذا ولم يشذ الا الشافعية الشافعية هم اللي اعتبروا ان المسافة تبقى 70 فرسخ ما بين البلد والبلد فلو البلد دي ظهر فيها يلزمهم وكلامهم باحتمال 70 فرسخ دي حتى تبقى منضبطة بانه دي كانت مسافة طويلة جدا عشان يقطعها يقطعها طول الليل حيتعذر ان هو يعرف فبالتالي يبقى يجتهد ده يلزمهم ما رأى ويبقى هنا يقولوا باختلاف المطالع ويرجعوا للفقه المذاهب الأربعة وغيرها هتجد كلام كده موجود انه يقول ان هذا هو القول عند فقهاء الثلاثة الملكية والحنابلة والحنفية على القول بعدم اعتبار هذا هذا الأصح وهذا الأحوط وهذا الأحرى من وجوه ألا وهي مراعاة أن المسلمين أمة واحدة طالما يجمعهم جزء من الليل فأمة المسلمين أمة واحدة الأمر الثاني أن ما ورد في هذا الباب محمول على اجتهاد كل طائفة إذا تعذر الاتصال بين أهل البلدان المتجاورة حديث ابن عباس لما أتى الرجل من الشام متى صام معاوية قال يوم كذا ننصنا قبل هذا الحديث محمول على هذا المعنى احنا بقينا دلوقتي في عهد الأقمار الصناعية وعهد الاتصالات اللي هو صفة ظاهرة في زماننا نصفها الآن ان احنا نعرف البلدان المجاورة لنا بيصوموا امتى ظهر عندهم وام لم يظهر ويبقى كده المسلمون يصيروا يدا واحدة كلنا صايمين مع بعض وكلنا نفتر مع بعض ويبقى صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون يعني ماشي على جميع المسلمين الكطاب مش لأهل مصر وأهل السعودية وأهل كذا هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان نحن نقسم هذه التقسيمات اللي عملها الاحتلال وخلى بلاد المسلمين أحزاب وفرق هكذا وهذه كانت الفتوى المعتمدة قبل زمان الحسابات الفلكية العلماء نصوا نصا في كتب الفقه القديمة لأن علم الفلك كان موجودا نص على أن الحسابات الفلكية لا تعتبر ده كلام الفقهاء قال لك لا علم الفلك تطور وبقى حاجة تانية وبقى موضوع مش عارف ايه فبقى علم الفلك مقدم على على الرؤية الافطار والامساك اذا غاب جميع قرص الشمس افطر الصائم والعبرة بالحمر الشديدة الباقية في الافق لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم وسن ان يعجل الافطار كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل المغرب حتى يفطر ولو على شرب ماء فإن لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه ولا يمس أصابعه كما يفعل ذلك بعض العوام هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحظر من الإفطار قبل الوقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما معلقين من عرقيبهم تسيل أشداقهم دما كما قدمنا ذلك وقالهم الذين يفطرون قبل تحلت الصوم أي قبل حلول وقت الإفطار. من تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن فتره حصل قبل المغرب فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار هذه فتوى اللجنة الدائمة تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن الآن فطر حصل ذلك ثم تبين له عكس هذا فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار ودي مسألة مهمة أنه ينبغي الحذر من الاعتماد على خبر غير استقاط واحد يأخذ بخبر ابن صغير يقول له مثلا الأذان بيأذن فيروح شارب وخلاص. أو لا يراعي فروق التوقيت بين المدن والقرى فيعتمد على سماع الأذان في الإزاعة كما يصنع الناس عادة ويبقى في فرق في التوقيت ما بين مثلا البلد دي والبلد دي فيفطر قبل الوقت كل هذا إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق وجب على الصائم الإمساك حالا سواء سمع الأذان أو لم يسمع إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب عليه الإمساك إن بعض الحاجات دي برضه يراعي فيها الفروق التوقيت ومنحه إذا كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون ولا يستطيع ان يتبين الفجر بنفسه كما هو غالب حال الناس في المدن بسبب الانارة والمباني فان عليه ان يحتاط بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبينة في نتائج موجودة في البيوت اما الاحتياط بالامساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق فهذه بدعة من البدعة مكتوب كده مكتوب الفجر امساك افطار وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للإمساك وأخرى للفجر فهذا مصادم للشريعة فهذه بدعة. المفترات المفترات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر إلا بشروط ثلاثة واحد أن يكون عالما غير جاهل اثنين ذاكرا غير ناسي ثلاثة مختارا غير مضطر ولا مكره يبقى مع عندوش عذر من الأعذار المعروفة الجهل والنسيان والترار والإكراه من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ ومنهما يكون من نوع الامتلاء الاستفراغ زي من استقاء عمدا وزي الجماع وزي الحيض وزي الحجامة هذا نوع من اللي نوع من الاستفراغ أو نوع الامتلاء إن هو يأكل أو يشرب المفترات منها ما يكون في معنى الأكل والشراب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم وكالإبر المغذية وكذلك حقن الدم ونقله فهذه من الأشياء التي في معنى الأكل والشرب الإبر التي لا يستعاد بها عن الأكل والشرب زي البنسلين والأنسولين أو الإبر التطعيم أو تنشط الجسم هذه لا تضر الصيام سواء أخذت عن طريق العضل أو الوريد كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل طيب غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيموية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم هل يعد مفترة؟ نعم يعد مخترا نص بذلك اللجنة الدائمة دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه طيب حشو الأسنان بحشوة طبية فإذا وجد طعمها في حلقه هذا لا يضر صيامه نص بذلك الشيخ ابن باس طيب اللبوس إذا وضع في ثبر الرجل أو المرأة أو في مهبل المرأة هذه تسمى التحاميل عشان برضو الاسم لما تقرأوه في كتب الفقه تحاميل التحاميل اللي هي اللبوس او الغسول او المنظار المهبلي او ان يوضع الاصبع في هذه الاماكن للفحص الطبي وهذا يحدث كثيرا عند النساء مثل هذه الامور اذا احتجنا اليها يعني ما يدخل المهبل من تحاميل كاللبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي أو إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم سائر هذه الأمور ليست من المفطرات ليست من المفطرات ما يدخل في الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من أسطرة الأنبوب الدقيق هذا أو المنظار أو مادة ضريرة على الأشعة او دواء او محلول غسل المثانة او نحو هذا لا يعد ايضا من المفترات طيب تنظيف الاسنان او قلع الدرس او السواك او فرشات الاسنان اذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ الى الحلق فلا بأس المضمضة الغرغرة بخاخ العلاج الموضعي للفم اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق فلا بأس الحقن العلاجية الجلدية او العضلية او الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية فلا بأس الجلوكوز يفطر هذا مبحث وضعه الشيخ خالد المشيقح تحت اسم المفطرات المعاصرة بحث ظريف كتب فيه الكلام عن المفطرات المعاصرة التي كثر الكلام عليها وذكر اختلاف العلماء المعاصرين فيها وبين الراجح منها المفطرات يقول هو أنها بإجماع العلماء على أربعة أشياء الأكل والشرب الجماع الحيض والنفاس هذه بالاتفاق مفطرة المفطرات المعاصرة زي بخاخ الربو. وهذه عبارة عن علبة فيها دواء سائل هذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية هذا البخاخ يفطر أم لا اختلف في ذلك المعاصرون فيارى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم استدلوا على هذا بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق وهذا بالإجمع وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء من بلع الريق سيدخل المعدة والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا فيقص على الماء المتبقي بعد المضمضة ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة وهو بقى بالتفصيل بالضبط تشتمل على عشرة ملي من الدواء السائل وهذه الكمية وضعت لمئتي بخة فالبخة الوحيدة تستغرق نص عشر ملي متر. فبهذا يسير جدا ايضا ان ادخل شيء من المعدة من بخاخ الرب وليس امرا مقطعيا بل مشكوك فيه الاصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك قالوا ايضا ان هذا لا يشبه الاكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثماني مواد كيمائية وهو جائز للصائم مطلقا على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة فنزوء السائل الدوائي كنزول أفر السواك هذا قولهم رأى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتناوله وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي واستدل أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم وحينئذ يكون مفترض. إلا خلاص طالما حيتعدل الجو فيبقى أفطر. لكن القول الأول هو القول الأصح في هذه المسألة وهو الراجح لما بينا طيب الأقراص التي توضع تحت اللسان ودي يأخذها المصابون بالأزمات القلبية يحط أورص تحت اللسان لعلاج بعض هذه الأزمات وهي تمتص مباشرة. ويحملها الدم إلى القلب فتتأقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب حكمها هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم وعلى هذا فهي ليست مفطرة كذلك منظار المعدة منظار المعدة عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم إلى المريء إلى المكان في المعدة والفائدة منه أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو نحو هذا العلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة ما إذا دخل شيئا إلى جوفه غير مغذي كحصات أو قطعة حديدية ونحو ذلك هل يفطر؟ جمهور أهل العلم أن هذا يفطر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر والبقية لم يشترطوا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر. وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقش. الرأي الثاني أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا يتغذى بها. فلو أدخل حديد أو حصى فلا يفطر بها. هذا اختيار الشيخ الإسلام التيمين. وقال به بعض المالكيين وقول الحسن بن صالح لأن ذلك دل عليه الكتاب والسنة على أنه غير مغذي. أما حديث الكحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقائه للصائم فهو حديث ضعيف. وعليه فالظاهر أنه لا يفطر لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه حال إذ يفطر إذن اخترنا في مسألة منظار المعدة إن هو إيه؟ أنه لا يفطر إلا إذا وضع عليه هذه المادة الأطرة التي تستخدم عن طريق الأنف قطرة الأنف هل هي مفطرة؟ يرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنها تفطر استدلب حديث لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسير لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير في قول الثاني أنها لا تفطر. استدل بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة قال لك والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة فالقطرة الواحدة 6% من السنتيمتر المكعب هو ذل اللي ثم ستدخل هذه القطر إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفوا عنه وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهو أمر مشكوك فيه والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك فلو خدناها على قياس بخاخ الربو يبقى لا بأس لا هذان الرأيان من القوة بمكان وإن كنت أراء الاحتياط في هذا والأخذ بقوله المشايخ في هذه المسألة وهذا ما أعتمده القول بأن قطرة الأنف إنها تفطر هذا أوجه عندي والله أعلم بخاخ الأنف بخاخ الأنف كبخاخ الربو نفس الشأ طيب التخدير التخدير الجزئي عن طريق الأنف ذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير هذا لا يفتر لأن المادة الغازية التي ستدخل الأنف ليس جرما ولا تحمل مواد مغازية طب التخدير الجزئي الصيني يتم بإدخال إبر جافة إلى ماء حساسة تحت الجلد التخدير هذا لا يؤثر على الصيام دام أنه موضعي وليس كلي طيب التخدير الجزء بالحقن وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث يغطي على عقل المريض بثواني ما مدام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر لأنه لا يدخل إلى الجوف التخدير الكلي اختلف فيه العلماء فالعلماء السابقون تكلموا في مسألة المغمى عليها هل يصح صومه لا يخلو أمره عن حالتين الأولى أن يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفي قزءا من النهار قلنا دا حكمه لا يصح صومه عند جمهور العلماء عليه القضاء والدليل عليه يدعى طعامه وشهوته من أجلي فأضاف الإمساك إلى الصائم فيبقى لابد أن يكون عنده الإرادة ألا لا يغمى عليه جميع النهار فهذا هو موضع الخلاف والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح هذا هو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي أما الإمام مالك فيرى أن صيامه غير صحيح مطلقا وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح الصوم وإحنا اعتبادنا على قول الإمام أحمد والامام الشافعي في هذه المسألة وعليه فالذي يغمع عليه جزء من النهار فهذا لا بأس بصيامه وإذا كان التخدير الكل ده هيكون في جزء من النهار يبقى لبس طيب قطرة الأذن الجمهور أنه يفطر والحنبلة يقولون يفطر إذا وصل إلى الدماغ أما ابن حزم فيقول أنه لا يفطر ويقول أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام الطب الحديث بين أنه ليس بين الأذن والدماغ قنا يصل بها المائع إلا في حالة واحدة وهي إذا ما حصل خرق في طبلة الأذن وعلى هذا فالصواب أن قطرة الأذن لا تفطر. إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ تكون المدواء من طريق الأذن حكمها حكم المدواء من طريق الأنف وقلنا تفصيل في هذه المسألة غسول الأذن حكمه حكم قطرة الأذن إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت الطبلة فإنه ستكون الكمية داخلة الأذن كثيرة فتكون مفطرة المفطرة التاسع قطرة العين حكم قطرة العين فيه خلاف للمتأخرين الرأي الأول أنه لا يفطر وهذا قول الحنفية والشفعية استدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف قول الثاني أنه يفطر قياسا على الكحر وهذا بناء على أن هناك منفذ بين العين والجوف وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين يرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنها ليست مفطرة استدلوا بأن قطرة العين 6% من السنتيمتر هذا المقدار لن يصل إلى المعدة فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدماغية تمتص ولا تصل إلى البلعوم القول الثاني أنها تفطر قياسا على الكحل على اعتماد كلام الملكية والحنابلة هذه مسألة من المسائل التي خالف الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثامين وهو من الحنابلة خالف فيها المذهب وهذا هو الصواب أن قطرة العين لا تفطر لأن الطب أثبت أن هناك اتصال بين العين والجوف يعني بيقول نعم الطب أثبت أن هناك اتصال بين العين والجوف عن طريق الأن لكن نقول إن هذه القطرة تنتص خلال مرورها بالقناة الدمعية فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة أما القياس على الكحل فيرد عليه من ثلاثة أوجه أنه لم يثبت أنه يفطر والحديث بعيف أنه قياس في محل الخلاف ثلاثة ما تقدم من أدلة للرأي الأول من أن هذه القطرة تمتص أثناء مرورها بالقناة الدمعية يعني هو يقيس الكحل على القطرة وبينهما خلاف مع الفارق الحقن العلاجية قلنا حقن الجلد والعضل والوريد حقن الوريد المغذية يرى الشيخ السعدي وابن باز الشيخ ابن عثيمين وهذا قول المجمع الفقهي الإسلامي أنها مفطرة الحقن الوريدية المغذية لأنها في معنى الأكل والشرب طيب الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية لا يفطر بها عند المعاصرين نص على ذلك الشيخ المنفيمين والشيخ ابن باس الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية تكلم عنها شيخ الإسلام التيمية وقال أنها لا تفتر وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك أسطرت الشرايين ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفتر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما قلنا مسألة الغسيل الكلوي قلنا أنه مفتر هذا قول الشيخ بن باز وفتوى اللجنة الدائمة قلنا التحاميل اللي هي اللوس التي تستخدم عن طريق مثلا فرج المرأة تكلم عليه العلماء قديما عند الملكية والحنابلة أن المرأة إذا قد طرت في قبولها ماءا فإنها لا تفطر والقول الثاني للحنفية والشافعية أن المرأة تفطر بذلك الطب الحديث يقول بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي المرأة وبين جوف المرأة وعلى هذا فإنها لا تفطر التحميل التي تأخذ عن طريق الدبور زي الحقن الشرقية أو اللبوس تخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير الحقن الشرجية الأيمن الأربعة يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام تامية والظاهرية وقالوا أنها لا تفطر العلماء المتأخرون بنوا خلافهم على هذا الخلاف وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة من قال أنها تفطر يقول هناك اتصال ففتحة الدبر متصل بالمستقيم والمستقيم متصل بالقولون التي اللي هو الأمعاء الغليظة وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات وأما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر وذلك بأنها لا تحتوي على غذاء أو ماء وهذا هو التفصيل الأقرب طالما إنها استخدمت في أدوية علاجية مش غذائية فيبقى على هذا القول هو أنها لا تفطر وهذا قول الشيخ الإسلام أنتم تعرفتم الأئمة الأربعة أنها تفطر شيخ الإسلام على أنها لا تفتر التحميل بقى اللي هي اللبوس وغيرها لا تفطر هذا قول الشيخ المنظامين لأنها تحتوي على مواد علاجية وليس منها سوائل مغزية طيب المنظار الشراجي فيه نفس التفصيل في منظار المعيدة لو برضو فيه مواد مغزية أو غيره هذه من نفس الأمر ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء مذهب الحنفية والملكية والحنابلة أن التقطير في الإحليل لا يفطر. ولا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي وعليه فإنه لا يفطر. التبرع بالدم مبني على مسألة الحجامة المشهور في المذهب عند الحنبلة أنها مفترة وهذا اختاره الشيخ السيمتين الجمهور على أنها لا تفطر. والراجح أنها مفترة الجمهور على أنها لا تفطر. وقالوا بنسخ هذا الحديث حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعلى هذا قالوا بأن الحجامة أصلا غير مفطرة تمام شغل الإسلام وده كلام ابن القيم لا يرون هذا يرون صحة الحديث وعدم القول بنسخه ولا يعتمد هذا ابن القيم لي بحث طويل جدا في تهذيب السنن اللي هي تعليقات على سنن أبي داود فيها بيان شافي في هذه المسألة اختيار شيخ الإسلام أنها مفترة وعلى ذلك تبرع بالدم يقص عليه نقوله يبقى أنه تبرع بالدم لا يكون إلا للضرورة تبرع بالدم لا يكون إلا للضرورة أما إذا تبرع به هكذا فإنه يوقع نفسه في الخلاف والخروج من الخلاف مستحب وأحوض على هذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة أنا هذا رأيه أننا نأخذ هنا في قول الجمهور بأنها غير مفطرة طيب ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل مش هيخب بقى ده كده تعالى لما هيتامل له مثلا عنده أي مرض ما هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة يعني المشكلة أن التبرع بالدم يشبه الحجامة إنما لو واحد خد منه جزء يعني بسيط على شمخاته للتحليل هذا أمر آخر أخيرا معجون الأسنان قلنا لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر فعلى هذا لا يكون كذلك خدنا يا عم المفترط المعصرة واستطردنا الاستطراد الطويلة دي بس كده ألممنا بفضل الله عز وجل بأغلب المسائل التي تدور في أذهان الناس بقيت بعض المسائل اليسيرة نأخذها سريعا من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر. فعليه التوبة والقضاء عليه القضاء وإن كان إفطاره بمحرم كمسكر إزداد فعله شناعة فالواجب بكل حال التوبة والإكثار من النوافل لسيما من الصيام ليجبر نقص الفريضة عليه أن يقضي طيب إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء فلا قضاء عليه ولا كفرة إذا رأى من يأكل ناسيا عليه أن يذكره لأن هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ إنسان مثلا زي عمال الحرائق اللي بينقذ الغرق أو غير هذا فإنه يفطر ويقضي من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختنان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين فقد أفسد صومه خذوا بالك في أحد السبيلين علشان خطر أن ندخل اللواط وإيتيان المرأة من الدبر أيضا يأخذ نفس الحكم لأنه لك أنا ما جامعتش لأن هذا في ليس في معنى الجماع يأخذ نفس الحكم فالحكم واحد في الزنا واللواط وإيتيان البهيمة والجماع الرجل لزوجته كل هذا معلوم طبعا الحديث الذي في الصحيح الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعطقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد أطعام ستين مسكينة قال لا قال أطعم به ستين مسكين قال على أفقر مني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مش عامل أي حاجة م عندوش أي حاجة من جمع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الايام يعني طب واحد جامع مراته في نهار رمضان خمس مرات ربنا ادي السحر في يوم واحد عليه بقى عن كل مرة كده لا اليوم يبقى يقضي عنه ستين يوما يصوم ستين يوما فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم ستين مسكينا. طبعا ما ينتقلش ما ينفعش فيها الانتقال يعني يقول لك طبعا ندفع فلوس أحسن لا بد أن يصوم محل هذا اليوم ستين يوما طيب لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولا فقول لك اليوم طار طار فإذا رحنا مش مشكلة فيجامعها هذا معصيته أشد وقد هتك حرمة الشهر مرتين بأكله وجماعه فالكفارة المغلظة عليه أوكد وحيلته وبال عليه هذه فتوى شيخ الإسلام أخبر ذلك أفطر بالتاني علشان حيب عليك قضابة وبعد كده يروح يقول لك انا افترت فما هيكون سببا في افساد الصومها هي كمان فكل ده يجعل عليه الكفرة المغلظة التقبيل اللمس المعانقة المباشرة تكرار النظر من الصائم لزوجته او امته ان كان يملك نفسه هذا جائز لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان املككم لاربه اما حديث يدع زوجته من اجلي فالمقصود به الجماع لكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك لأنه يؤدي إلى صف صومه ولا يأمن من وقوع هذا المفسد من الإنزال أو الجماع فالقاعدة الشرعية أن كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم إذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع حتى هو نزع ثم وجد بقايا المنية على ذكره فهذا ليس عليه شيء لو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة إذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر لكن عليه المبادرة لأجل الصلاة وإذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يخصد صومه إجماعا بل يتمه لكن تأخير الغسل لا يضر صومه ولكن عليه بذلك لأجل الصلاة وحتى تقربه الملائكة فإن الملائكة لا تقرب هذا الذي يكون مستديما للجنابة من استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كلمس وتكرار النظر أخذ بالك عشان حكم إيه ده بقى. سلي صيامك على فيلم من الأفلام فهو قاعد آه طبعا كده معصية لكن استمنى بسبب ذلك من تكرار النظر وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يمسك بقية يومه، وعليه قضى هذا اليوم. كذلك طبعا الاستمناء باللمس عند الأحناف عليه الكفارة المغلظة. وذي كانت سقط الشيخ عبد العظيم كان يفت بذلك ويقول هذا حتى يكون يعني تغليظا عليه لأنه صنع شيئا شنيعا في نهار رمضان، فيعاقب مثل ذلك. الأحناف عندهم إنه في معنى الجماعة، وطبعا في معنى الجماعة عند الجمهور. بس على حسب حالة الشخص واحد احد او يعني عنده شوئة دين ويجي يقول انا يعني رواسب الجاهلية والبلاوي واضطريت ان وقعت في مصيبة الصودة دي فممكن يغلب عليه لانه هيبقى بالعكس الصيام يجعله اكثر ارادة ان هو خارط قوته فيبقى الصيام مدرسة ليه علشان يتعلم هذه الدروس الايمانية انما لو واحد تعبان اصلا مش لو قلت له ستين يوم ده يعني هيطلق الصيام كله مش هيعمل اي حاجة لا يقال له بالحكم والحكم الصح في المسألة أنه يمسك وعليه القضاء طيب إن شرع في الاستمناء ثم كف ولم ينزل عليه التوبة وليس عليه قضاء لأن العبرة بالإنزال وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة وأن يطرد القواطر الرضيئة طيب خروج المزيء طيب صاحبنا ده وقعد بصارج على الفيلم فأمزى ولم يمني خروج المزيء الراجح أنه لا يفترش وخروج الودي السائل الذي يخرج بعد البول بدون لذة هذا لا يفسد الصيام ولا يجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء من زرعه القيء فليس عليه قضاء استفرغ من غير قصد أما من استقاء عمدا بأن يضع أصبعه أو يعصر في بطنه أو يتعمد شم رائحة أو شيء يتقيأ به زي ما بيعملوا ساعات النساء بقى تقول لها تعملي كده علاش الخطر تحملي وتعاملي وتساوي كلام فاضي ده يعني لو صنع مثل ذلك فعليه القضاء طيب لو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يفطر لأنه بدون إرادته ولو أعاده هو يعني هو هو يستقيم ففي جزء دخل تاني من غير زي حكم النخامة يعني هو إراده أن يخرجها فمش عايز تخرج خرج جزء منها ثم رجع مرة أخرى وهو الغير مريد فهذا لا يفطر لا يفطر إذا كان بغير قصده فإذا ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه فوتبع للريق فلا يفطر. اللذان إن كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف أو حلاوة معينة يحرم مضغه وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك أفتر إذا أخرج الماء بعض المضمضة فلا يضره ما بقي من البلل والرطوبة بعد ما تطمضمض بيبقى شوية وقد تصل قلنا ان اصل فيها انها جائزة وليس فيها شيء طيب اذا كانت في لثته قروح او دمية بالسواك وهو بيستاك راح تطلع منها شوية في حاجة كده فلا يجوز اتلع الدم وعليه اخراجه فان دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه مثل القيام قلنا النخامة لكن النخامة دي اكتر حاجة بتبقى مشكلة الناس متبقى الشيء تعمل فيها ايه البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفصل صومه لعمومة البلوة بها فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنها يفطر عند ذلك فإن دخلت غير قصده واختياره فلا تفتر واستنشق بقر الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه هذا لا يضر صومهم ذوق الطعام بلا حاجة يكره لما فيه من تعريض الصوم للفساد ومن الحاجة مضغ الطعام للولد إذا لم تجد الأم منه بود يعني انت بقاش عرفة فتبدي ايه فيمكن أن تتزوق الطعام لتنظر اعتداله حتى تعطيه إياه هذا لا بأس كذلك إذا احتاج لتزوق شيء عند شرائه قالوا اعتبروا هذا حاجة عن ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شرائه وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل السواك سنة للصائم في جميع النهار عشان الفقهاء قالوا الغايد الظهر بس قالوا ان فيه مغايرة اللي خلوه فم الصائم فاعتبروا ذلك لكن السواك سنة في جميع النهار وإن كان رطبا وإذا استاكى وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه قلنا هذا الأمر لا يضر هذا لكن يكتنب السواك الأخضر والسواك الذي عليه بعض المكهات الليمون والنعناع وما شابه ده لا دمه. طيب ما يعرض للصائم من جرح أو رعاف ان هو ينزف دم أو ذهب للماء أو أن مثلا يدخل شيء إلى حلقه بغير اختياره هذا لا يفسد صومه أيضا إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان بلا تعمد فلا يفطر. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر. كذلك لا يضره نزول الدم إلى حلقه وعذب من خشية الله لحاجة الدموع نزلت فتخلت شيئا أو يدهن رأسه أو شاربه أو يقتضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه فلا يفطر وضع الحناء ولا الكحل ولا الدهن ولا المراهم ولا نحوها الاحوط للصائم ألا يحتجب والخلاف شديد في المسألة واحنا قلنا المشكلة التدخين طبعا طلع لك قال لك السجائر ما فش اي مشاكل خاص ولا الهمر وتشرب لك سجارتين كده ومفيش فيش اي مشكلة خاصة التدخين من المفطرات وليس عذرا في ترك الصيام إذ كيف يُعذر بمعصية الانغماث في ماء او التلفه بثوب مبتل التبرد لا بأسة بيه للصائم طبعا المسائل دي هتنفعه بقى عشان خطر اللي جاي هتلاقي الناس صيف رمضان وهتبقى ليلتنا فل ان شاء الله ولا بأس ان يصب على رأسه الماء من الحر والعطش يكره له السباحة لما فيها من تعريض الصوم للفساد يكره. ومن كان عمله في الغوص أو وظيفته تتطلب الغطس فإن كان يأمن من دخول الماء إلى جوفه فلا بس لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه لأن الآية قد دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال أحلى الله لك الأكل والشرب ما شكك هذا ذكره الحافظ في الفتح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لو أكل أو شرب أو جامع ظنن بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه طيب إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فعليه القضاء عند جمهور العلماء لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء عليه. إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه كذلك الحكم في من أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر وفي فيه طعام أو شراب صح صومه بدر إلى لفظه بعد الأذم مباشرة ديها دئتين كنا بسرعة لا بس. اللي لصحة الحديث في ذلك أحكام الصيام الخاصة بالمرأة إذا بلغت فخاجلت وكانت تفطر عليها التوبة العظيمة وقضاء مفاتة مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقضي لا تصوم الزوجة وزوجها حاضر إلا بإذنه الحائد إذا رأت القصة البيضاء وهي السائل الأبيض الذي يدفعه الرحم بعد انتهاء الحائد تنوي الصيام من الليل وتصوم المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تفطر حتى ترى الدم الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم هذه فتوى اللجنة الدائمة فهذه أمهات المؤمنين ونساء السلف لم يكن يصنعن ذلك مع أنه كانت هناك بعض الأعشاب التي كانوا يستخدمونها لقطع الحيض دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام إذا أفقطت الحامل جنينا متخلقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس وعليه فالنفساء إذا طهرت مثلا قبل الأربعين صامت واغتسلت وإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس المرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرة بالنهار فصيامها صحيح كل طبعا المسائل الخاصة بالنساء كلها متعلقة بذلك المسألة هذه المسألة أنا متوقف فيها منذ زمان وسأذكر لكم فتوى اللجنة الدائمة الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لها الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافة على نفسيهما أو ولديهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم هذا رواه الترمزي وقال حديث حسن فالحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام مسألة الحامل والمرضع أن يبقى عليها القضاء هذا القول هو قول الجمهور لكن هناك قول قوي عند شيخ الإسلام أن عليها الإطعام قالوا على الذين يطيقونه فيه طعام مسكين فاعتبروا أن هذا هو وهذا قول أهل الظاهر يعني الفتوى على القول بالقضاء سواء خافت على نفسها أو على ولدها إن بعضهم فرق بينهما ولا دليل على التفريق طيب المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جمعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه أما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في ذفي ولا كفارت عليها قال ابن عقيل في من جمع زوجته في نهار رمضان وهي نائمة لا كفارت عليها والأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم ذهب شيخ الإسلام إلى عدم فساد صومها وأنه صحيح وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه وتترك التزيين في نهار رمضان. ويجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحل لها الإفطار إلا من عذر شرعي ولا يحل لزوج المرأة أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي ده في احكام القضاء الخاصة بالنساء اما صيام النافلة بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها ان تشرع فيه وزوجها حاضر قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونطوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم